والقواعد مِنَ النساء إلا تلا يرضون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن تيابهن غير متبرجات بدينه والقواعد من النساء إلا تلا يرضون نكاحا فَلَيْسَ عَلَيْنَا أَن يُنَاقِحَ إِن يَظُنَّ تَهُدَّنَّا وَيَرْمُ مُتَبَرِّئَاتٍ بِالِنَمَ وَأَن يَسْتَخِفَّنَ خَيْرٌ لَّهُمْ وَأَن يَسْتَخِفَّنَ خَيْرٌ لَّهُمْ